لإخلاص والمعوذتان هي آخر المصحف الشريف وهي صور عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أراد أن ينام فإنه ينفث في كفيه ويقرأ هذه السور الثلاث ثم يمسح بها وجهه وما استطاع من جسده عليه الصلاة والسلام فهي سور عظيم واقية باذن الله ورد ورقيه وفيها فضائل عظيمه اما سوره الاخلاص فهي سميت بذلك لانها خلصت للتوحيد توحيد الاسماء والصفات فيها توحيد الاسماء والصفات وهي سوره عظيمه صحة في الاحاديث انها تعدل ثلث القران يعني في الفضل تعدل ثلث القران في الفضيله وكان رجل من الصحابه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على سريه كان يصلي بهم كان يصلي بهم فاذا قرأ بعد الفاتحه فانه يختم قراءته بسوره الاخلاص في كل ركعه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فساله قال لماذا تفعل هذا قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها قال فإن الله أحبك كما احببتها وفي حديث آخر أنه قال له صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة هذه سورة عظيمة وقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أي قل يا محمد قل للناس هو الله أحد هو الله أحد هذه الآية الأولى والأحد معناه الكامل الأحد معناه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له سبحانه وتعالى الله الصمد هذه الايه الثانيه مبتدا وخبر الله الصمد الصمد الله اسم الجلاله معناه ذو والعبوديه على خلقه اجمعين فهو المعبود سبحانه بحق هو المعبود بحق ومن عبد سواه وهو باطل والصمد معناه الذي تصمد اليه الخلائق يعني تقصد اليه الخلائق في حوائجها كل الخلائق من الإنس والجن والدواب وكل شيء فإنه يقصد الله جل وعلا في قضاء حوائجه. وقيل الصمد يعني السيد الذي كمل في في سؤدده وقيل الصمد الغني الذي لا يحتاج إلى أكل ولا شرب هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين هذه الأقوال لأن لأنها كلها تفاسير صحيحة للصمد، الصمد يجمع هذه المعاني وأكثر منها، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء في سبب نزول هذه السورة أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له انسب لنا ربك انسب لنا ربك فأنزل الله هذه السورة هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفونة لم يلد ليس له ولد سبحانه وتعالى لأنه غني عن الولد قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات ما في هو وليس بحاجة إلى الولد ولأن الولد جزء من الوالد وبعض من الوالد جعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا والله جل وعلا ليس له جزء من خلقه وأيضا الوالد الولد يشارك الوالد يشارك الوالد ويشبهه الله جل وعلا لا سبيه له فمن جميع المعاني لا يحتاج سبحانه إلى الولد وهي هذا رد على النصارى على اليهود الذين يقولون المسيح ابن الله الذين يقولون عزير ابن الله ورد على المنخارى الذين يقولون المسيح ابن الله ورد على مشرك العرب الذين يقولون الملائكه بنات الله هو سبحانه لم ينزه نفسه عن الولد الذي ينسبه له هؤلاء الكفار والمشركون لم يلد ولم يولد ليس له والد سبحانه وتعالى لأنه هو الأول ليس قبله شيء هو الأول ليس قبله شيء أول بلا بدايه وآخر بلا نهاية الآخر الذي ليس بعده شيء لم يولد سبحانه وتعالى كما يولد البشر ويوجدون من عدم الله جل وعلا اول بلا بدايه واخر بلا نهايه سبحانه وتعالى هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا والكف هو الشبيه والمماثل واللد والعديل أو العدل فالله ليس له كف يكافيه ويساويه ويماثله يعادله سبحانه وتعالى فهذا فيه رد على المشبهه الذين يشبهون الله بخلقه كما أن السورة أيضا فيها الرد على المعطلين الذين يعطلون الله من صفاته فهو الأحد الصمد ففيه رد على المعطلين الذين يعطلون صفات الله عز وجل ولهذا قال الصحابي للرسول إنها صفة الرحمن وأنا أحبها أبي أرد على المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء ومستميع البصير هل تعلم له سميا من يساميه ويشابهه لا لا أحد لا أحد يشام الله ويشابه الله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد وأما سورة أما سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أي قل يا محمد أعوذ برب الفلق أعوذ أي ألوذ أي ارجو واعتصم والجا لرب الفلق والفلق هو الصبح فالق الصباح في على الليل سكنا فالق الحبي والنوى فهو الذي يفلق هذه الكائنات فلق له حين يظهر ويجلي الليل بضيائه فهو الذي يقدر على جلب صباح وجلب المساء قل رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون ولا رأيت من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله يثكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون قال في جانب الليل فلا تسمعون لان السمع في الليل اقوى منه في النهار وقال في جانب النهار افلا تبصرون لان الابصار فيه اقوى من السمع الحاصل هو رب الفلق سبحانه وتعالى خالقه ومدبره ومقدره سبحانه وتعالى ومن شر غاسق قل أعوذ برب الخلق من شر ما خلق من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات لأن ما من الفاضل العموم فتستعيذ بالله من شر كل شر من خلقه شر مع خلق أي من شر مخلوقاته سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب الغاسق هو الليل إذا أظلمه وغابت الشمس إذا غابت الشمس وأظلم الليل فإنه حينئذ تظهر الهوام والوحوش ويحصل على الإنسان منها أضرار فيستعيد بالله من شر ما يخرج في الليل من السباع ومن الهوام ومن المؤذيات ومن الشياطين وله ما في الليل والنهار وهو السميع العليم بالله من شر ما يظهر في الليل حينما يظلم شر غاسق اذا اذا إلى... وقف الغسق هو الظلام أقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل فأسقي ظلام الليل ومن شر النفاثات في العقد السواحر السواحر الذي يسحرنا الناس لأن يعقدنا العقد في الخيوط وينفثن فيها مستعينات بالشيطان. في نفس خبيثة تستعي وريق خبيث واستعان بالشيطان، فيحصل لذلك السحر الذي هو شر ومرض وداء وضرر على الناس. يشر النفاذات من النفس وهو النفس مع ريق، النفس مع ريق. في العقد أي عقد الخيوط لأنهن ينفثن في يأفين بالخيوط ويعقدنا وينفثن فيها شرا يستعين بالشيطان الساحر يتعامل مع الشيطان ولذلك يقتل الساحر على كل حال لأنه يفسد في الأرض. ويضر الناس إزالة لشره وإقامة للحد عليه يقتل ومن شر من شر النفاذات في العقد أي الساحرات والسواحر فلن يكون الساحر من الرجال الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليوم السحره يكونون من الرجال ومن النساء لكن الغالب انه في النساء شر النفاسات في العقد اي عقد الخيوط ومن شر حاسد اذا حساد والحاسد هو الذي يتولى هو الذي يتمنى زوال النعمه عن المحسود والحسد شر الحسد شر وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما في الحديث وهو اعتراض على الله جل وعلا فالحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود أما الذي يتمنى أن الله يعطيه مثل ما عند هذا الإنسان من الخير فهذه ضبطة هذا طيب قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فهنتين رجل آتاه الله العلم تعلم وتعلم و... ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه الليل والنهار في سبل الخير يأتي واحد يحب الخير ويتمنى مثل هذا الله يعطيه من الأجر مثل ما يعطي هذا إنيةه الطيبة هذه غبطه وليس بحسد أما الذي يتمنى زوال النعمة عن عن فهذا هو الحاسد. والحاسد معترض على الله جل وعلا في عطائه. مضر بإخوانه تمنى لهم زوال النعمة ولم يحصل على شيء. دعي الحسود إن تركك قاتله. ألم ترى أن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله فالحاسد إنما يضر نفسه لأنه يغتاب من عطاء الله والله جل وعلا لن يمنع عطاءه عن خلقه فيلتهد هذا الحاسد يلتهب يلتهب دائما وهو في كدر لما يرى من النعم على عباد الله وهو إنما يضر نفسه انما يضر نفسه وكان العولى به أن يسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطى إخوانه ويدخل في الحاسد العاين يدخل في الحاسد العاين الذي يصيب الناس بنظره وعينه والعين حق كما في الحديث الصحيح فهي نوع من الحسد فهي شر الحسد هي شر الحسد والعياذ بالله ومن شر حاسد إلا حسد فهذه سورة عظيمة فيها الاستعاذة من هذه الشرور وأهلها ومن استعاذ بالله عز وجل أعاله الله وحماه وقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا محمد أعوذ برب الناس أعوذ أي ألود وألتجي برب الناس رب الناس والرب هو المالك الخالق المدبر والسيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى هذا هو الرب فهو رب بمعنى أنه يربي عباده بنعمه ويغذيهم بها ويربيهم ايضا بالوحي المنزل والعلم النافع فهو ربهم بمعنى أنه مالكهم وسيدهم ومدبرهم وبمعنى أنه يربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية رب الناس جميع الناس بني آدم ملك الناس هذه صفة من صفات الله عز وجل الرب والملك من أسماء الله جل وعلا ملك الناس فلا مالك لهم سواه كلها ولا أحد يشاركه في ملكيته للناس جميعا كلهم ملكه سبحانه وعبيده وتحت تصرفه وقهره ومنهم الأشرار فأنت تستعين بالله أن يكف عن شر هؤلاء الأشرار من الناس يكفر. لأنه هو ربهم هو القادر عليهم فأنت تعود به من شرهم تعود برب الناس ملك الناس ملك ومالك مالك يوم الدين وملك يوم الدين وملك يوم الدين فهو المال سبحانه وتعالى الذي لا يشاركه أحد له الملك المطلق الملك المطلق في يوم القيامة لا أحد يشارك الله بالملك أما في الدنيا فهناك ملوك لكن ملكهم محدود ليس مطلقا ملكهم محدود قليل وضعيف بالنسبة لملك الله جل وعلا وهو منحه من الله السؤال. مالك الملك توتي الملكة من تشاء تنزع الملك من من تشاء فلا يشابهون الله عز وجل اما في الاخره الله جل وعلا يقول لمن الملك اليوم لا احد يدعي ويقول انا لمن الملك اليوم ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار لا احد ينازعه سبحانه وتعالى ملك الناس اله الناس هذه الصفه الثالثه إله الناس والإله معناه المعبود المعبود والمعبود على قسمين معبود بحق وهو الله معبود بالباطل وهو ما سوى الله جل وعلا من آلية المشركين المعبود يكون بحق وهو الله يكون بالباطل وهو من سوى الله من الهه المشركين فهو إله الناس سبحانه وتعالى وفي هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثه الرب والمالك والإله أنواع التوحيد الخلالة في هذه السورة إله الناس من أي شيء هذه الاستعاذات من شر الوسواس من شر الوسواس وسواس بفعل الواو وهو الشيطان الذي يوسوس وأما الوسواس في كسر الواو فهو مصدر ووسوس يوسوس وسواسا هو الضعوه وسواس الآن عنده وسواس اما الوسواس فهو الشيطان من دي الوسواس الخناس. خناس الذي يخنس ويتأخر الشيطان إذا ذكرت الله انخنص وتأخر وإذا لم تذكر الله فإنه يوسوس لك ويدنو منك فهو وسواس مع الغفلة عن ذكر الله وخناس مع ذكر الله عز وجل من شر الوسواس الخناس ثم فسره بقوله الذي يوسوس في صدور الناس يلقي الوساوس في صدور الناس في قلوبهم يصبح الانسان وسوس هذا من الشيطان ومن اصابه الوسواس فليبادر بالاستعاذه بالله عز وجل من الشيطان فانه سيذهب عنه ابن الله وايضا لا يلتفت إلى الوسواس ولا يتأثر به ولا الوسواس يحصل لكل احد يعني خواطر النفس وما ياتي في الخاطر من الوساوس هذا يحصل لكل احد فصل للصحابه رضي الله عنه كرهوه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا يعني نحس بشيء نود أن أن نسقط من شاهق من جبل ولا نتكلم به. فقال الحمد لله ذاك صريح الإيمان. فإذا كره الإنسان أن يتكلم بالوساوس والخواطر السيئة في جانب الله أو في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو في جانب الدين إذا كرهها ولم يتكلم بها فهذا علامة الإيمان وأما إذا تكلم بها فإنها تضره، ولهذا جاء في الحديث عفية لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها ما لم تتكلم أو تعمل فالمسلم يطرد الوسواس بشيء الشيء الأول الاستعادة من الشيطان والشيء الثاني أن لا يتكلم به ولا يعمل به بل يرفضه ويكرهه ولا يضره بإذن الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس في صدور الناس من الجن ومن الانس يعني أن هذا الشيطان يكون من الجن من ذرية ابليس ويكون من الناس من شياطين الانس لان الانس لهم شياطين والعياذ بالله شياطين الانس والجن فأنت تستعين بالله من, من شياطين الانس والجن يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقيل معناه أن الشيطان يوسوس للجن وللإنس الشيطان يوسوس للجن حتى، ويوسوس للإنس ايضا لأن الجن مكلفون مثلنا التكليف والعبادة فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر ومنهم من يصلح ومنهم من يفسق ومنهم من يطيع ومنهم من يعصي فالجن مثل الإنس والشيطان يوسوس لهم كما يوسوس للناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة أي الجن والناس وكلا المعنيين صحيح ف. إلا أنه إذا فسر بأنه وسط للجن فإن لا يأتي، فإنه لا يأتي المعنى الأول، لا يأتي المعنى الأول الذي هو شيطان الإنس، لا يأتي. فهذه الصور الثلاث صور عظيمة. مع سورة الفاتحة يرقى بها من السحر يرقى بها من السحر ويرقى بها من العين السورة الفلق فيها الاستعالة من الحاسد ومن العين وسورة الناس فيها الاستعالة من الوساوس والهموم التي تعرف للإنسان ولهذا لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر سحره اليهود لبيد بن الاعصم قبحه الله وضع له سحرا في مكان فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه بشر عليه الصلاة والسلام يصيبه ما يصيب البشر من المرض ومن الجوع ومن الهم والحزن هو بشر عليه الصلاة والسلام والسحر مرض السحر مرض أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه ملكان من السماء أرسلهم الله له فرقياه بهاتين السورتين فشفاه الله عز وجل ودلاه على مكان السحر موضع المكان الذي وضع فيه اليهودي السحر فأرسل من أتابه فأتلفه صلى الله عليه وسلم وعافاه الله من السحر بالرقية فالسحر يعالج بالرقية يعني ثلاثة أشياء أولا بالرقية وهي أنفع شيء ثانيا بإتلاف السحر إذا وجد يتلف يحرق ويتلف يتلف السحر ثالثا للاستغسال الاستغسال بأن يطلب من العين أنه يغسل يتوضا يأخذ ماء وضوءه ويطلب منه أنه يغسل إزاره أو دواخل إزاره ويأخذ الغسيل ويصب على المصاب بالعين فيضرع بإذن الله هذه الأمور هي علاج السحر الرقية القرآن الإتلاف السحر إذا وجد وعثر عليه الاستغسال إذا استغسلتم فاغسلوا قال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو شيء سبق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا إذا طلب منكم ذلك فاغسلوا لا تمكن فهذا هو علاج السحر عافانا الله وإياكم من شر السحر والسحرة ومن شر الأشرار والشياطين ومن شر ظلام الليل ومن شر المخاطر ما ينجي منها إلا الله سبحانه وتعالى فدائما تعلق بالله عز وجل دائما استعمل اسم الله قل بسم الله عند الدخول وعند الخروج وعند النزول وعند الصعود وعند استعمل بسم الله فإنها حسن من الشرور ومن الشياطين فدائما الهج بذكر الله وببسم الله وبالاستعاذة بالله وبتلاوه القران القرآن فان الله وكذلك بالاوراد الصباح والمشى وعند النوم لا تغفل عن نفسك تحصن بذكر الله وبالورد في اول النهار وفي اول الليل وفي يعني في اول الصباح وفي اول المساء وفي عند النوم تحصن بالورد من القران ومن الادعيه الشرعيه والتعوذات الشرعية والقرآنية وبذلك بإذن الله ستسلم من الشرور وأصحابها ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى وهذا آخر تفسير حزب المفصل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم <تصفيق> فضيلة الشيخ الله ذكرتم حفظكم الله أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضل فهل معنى ذلك أنها تعدل من قرأ ثلثه في الأجر يكون من قرأها ثلاثا له أجر من قرأ القرآن كاملا اذا قرأها مع ما فيشكر من القرآن يحصل على أجرها وأجر ما تلا من القرآن جيادة خير ما ينفسر عليها يقرأ القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسن بعشر أمثالها ما يقول أن تكفينا سورة الإخلاص يترك تلاوة القرآن ويترك لا يجمع بينها ذوان يحصل على الخير الكثير نعم غيره الشيخ وفقكم الله وقد الف الشيخ الاسلام من تيميه رحمه الله مؤلفا مستقلا في تفسير سوره الاخلاص عنوانه جواب اهل العلم والايمان في ان سوره الاخلاص تعدل ثلث القران وهو مطبوع كثير لله نعم <تصفيق> فضيلة الشيخ أفقكم الله ورد في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إذا فراشه جمع كفيه ثم نفث نفث فيهما ثم يقرأ هذه السور سؤاله هل يعمل بظاهر هذا الحديث فيكون النفث قبل القراءة أم تقدم القراءة على النفث يقرأ ثم ينفذ يقرأ ثم ينفذ. بعد ما يقرا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في معنى الصمد انه هو الكامل في سؤدته فما معنى السيد السيد الكامل في سؤدته يعني سيادته للعالم هو سيد الناس نعم ولذلك ينهى أن الانسان يسمى سيد الناس ما يقال هذا أو ملك الإنسانية أو ملك القلوب لا يجوز هذا هذا غلو والعياذ بالله ما في أحد يملك القلوب إلا الله ما في أحد سيد الناس أو سيد الإنسانية أو ملك الإنسانية إلا الله سبحانه وتعالى نعم فضيلت الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة سورة الإخلاص مئة مرة في الصباح ومئة مرة في المساء طلبا للأجر وردها. ورد في حديث وراها مئة مرة في الصباح والمساء وردها راجع تفسير بن كثير انه عليها من الأحاديث الواردة في شأنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الساحر الذي لم يعلم أحد عنه شيئا وتاب هل يقام عليه الحد ما يقام عليه الحد إلا بأحد أمرين إما بالبينة التي تشهد عليه وإما بإقراره على نفسه بذلك. مجرد الاتهام؟ لا. لا مغنية الشيخ، وفقكم الله. تقول هل يسقط الحد عن الساحر كتاب؟ لا. يقتل على كل حال. قتل عمر أمر بقتل السحره ولم يأمر باستتابته قتلت حفصه جارية لها سحرتها ولم تستتبها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. وقتل جندب بن, جا... بن كعب جندب بن كعب قتل ساحرا ولم يستتبه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن الحاسد لا يضر إلا نفسه وأنه, لم... وأنه لن يمنع عطاء الله المحسوب. إيه السؤال. لماذا أمرنا الله أن نتعوذ من الحاسب إذا كان لا يضر إلا نفسه يعني إن هو يصيبه الهم أكثر من إصابة المحسود يصيبه الهم والاحتراق أكثر مما يصيب المحسود نعم أضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخوف من صاحب العين من العائل الذي يصيب الناس يدخل في الخوف المذموم. لا لكن مو المبالغات, المبالغات يعني لا تجوز أما إنسان معروف انه يصيب بعينه فتأخذ حيل منه بالورد وتعوذات وقراءة القرآن نعم فضيلة الشيخ هذا من تجنب الأسد والضار ذنات تجنب الحية والعقرب وسبع تتجنب عينها نعم فضيلة الشيخ صفتكم الله هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد أن من أسماء الله الحسنى الأحد نعم الأحد الصمد ما تقول الأحد فقط الأحد الصمد نعم تقول وهذا الاسم خاص بالله تعالى إذا كان معرفا بالألف واللام الأحد نعم لا أحد يسمى الأحد إلا الله جل وعلا ولذلك فيه عبد الاحد كبير مسمون عبد الاحد اي الله جل وعلا نعم انا عندي ارتباط فنكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين